يقول الرجل في أحد الأعوام كان عندي من المال ما يكفيني للحد ولكن شغلت ببعض الأعمال وتأخرت عددا من السنوات ثم أكرمني الله تعالى فحجت. فهل علي اسم في هذا التأخير ذهب بعض العلماء إلى أن الحد واجب على الفور وذهب بعضهم إلى أن وجوبه على التراخي ومن القائلين بالفورية أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في رواية عنه ومن القائلين بالتراخي الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكره ابن خويز منداد أدلة الفورية قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحله وتكون الحاجه أي الفقر رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وقوله تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد والبيهقي وقال ما يعرض له من حاجة أو مرض وأدلة التراخي أن الحج فرض في السنة الثالثة التي نزلت فيها سورة آل عمران وبها آية وجوب الحج أو في السنة السادسه ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة يقول الشافعي فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة واحدة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته وكذلك من الأدلة حديث ضمام ابن ثعلبة السعدي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فذكر فيه الحج وكان قدومه سنة خمس أو سبع أو تسعة ورد القائلون بالفورية على ذلك بأن من شروط وجوب الحج الأمن ولم يتوافر الأمن للرسول وأصحابه بعد صلح الحديبية في السنة السادسه إلا في السنة العاشرة فبمقتضى الصلح لم يسمح بزيارة البيت إلا في السنة السابعة لقضاء العمره التي لم يتمكن منها في السنة السادسة وفي السنة الثامنة كان الفتح في رمضان وشغل الرسول بحرب من هم قريبون من مكة وفي السنة التاسعة أرسل أبا بكر على الحج في تهيئة البيت بإعلان منع المشركين من الحج بعد هذا العام ليحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وليخطب خطبة الوداع مع اصطحاب زوجاته معه كما رد القائلون بالتراخي على أدلة الآخرين بأنها تحتمل الترغيب في المبادرة ولا تحتمل تحريم التأخير ويظهر أثر الرأيين في أن من قدر على الحج ولم يحد كان آثما على القول بالفورية لو مات قبل أن يحد وليس آثما على القول بالتراخي مع الاتفاق بين الرأيين على أن من مات ولم يحج مع قدرته على الحج وجب أن يحج عنه غيره ومع الاتفاق على أن من حج بعد التأخير لا يكون قاضيا لما فاته بل يكون مؤديا والله أعلم